به الزرع ومن ا والنخيل والعناب ل ز ي ت و و ن كل الثمرات ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون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 وماذا ر أ ى لكم في الارض مختلفنا الوانه ان في ذلك ل آ ي ه لقوم يذكرون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 ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أ ُ و ت و ا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظ ا ل م ي أ ب ن ف س ه م فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون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 ولقد بعثنا في كل امه رسولنا نعبد الله واجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت ّ عليه الضلاله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 ل ي بين لهم ا ل ذ ي يختلفون في ه وليع لما ل ذ ي نكفرو انهم أ كانوا كذبين ا انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فِي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 أ ف أ م ن الذين مكروا السيئات أ ن يخسف الله بهم الارض أ و ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أ و ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين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 اولم يروا ا ل ا ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشماء لسجدا لله وهم داخرون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 ع م ا كنتم ت ف ت ر و ن و ي ج ع ل و ن ل ل ه ا ل ب ن ا ت س ب ح ا ن ه و ل ه م ما ي ش ت ه و ن واذا بشر احدهم بل ن فظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوالى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون لم يدسه في ا ل ت و ا ل تراب أ ل ا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون ب ا ل ا خ ر ة مثل السوء ولله المثل ل ع ل ى وهو العزيز الحكيم ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من د ا ب ة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إ ل ى أ ج ل مسمى ف إ ذ ا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون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 وان لكم في الانعام العبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل و ل ع ن ا ب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إ ن في ذلك ل آ ي ه لقوم يعقلون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 الله ل ع ي م قدير و ا ل ل ه ف ض ل بعضكم على ب ع ض ف ي ا ل ر ز ق ف م ا ل ذ ي ن ف ض ل و ا براد في رزقهم على ما ملكت ي م ا ن ه م فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا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 ان الله يعلم وانتم لا تعلمون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 وهو كل على مولاه أ ي ن م ا يوجهه لايات بخير هل يستوي, يامر بالعدل هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 وقير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إ ل ا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون في لآيات ذلك لقوم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 والقوا الى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 واوفوا بعهد الله إ ذ ا عاهدتم ولا تنقضوا ل ا ي م ا ن بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون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 بعد ث ب و ت ه ا وتذوق ا ل س و ء بما ص د ك ت م عن سبيل الله و ل ك محمد راتب ش ت ر و ا ع ه د ا ل ل ه ث م ن ا ق ل ي ل ا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 ذكرنا م و ه و مؤمن ف ل ن ح ي ا ب ل ح ي للعلوم الاسلاميه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 ق و ا ن ه ليس له سلطان على الذين آ م ن و ا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايه مكان آية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 ب ل ي م ا ن و ل ك ن من س و ح ب ا ل ك ف ر ص د ر ا فعليهم غ ض ب ل س ي ل ل ع ل ه م ا ل ح ا ا ل ا م ي ه على ا موسوعه النابلسي و ر ل للعلوم ق الاسلاميه م و أ و ل ئ ك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون ثم ان ربنا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 يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قريه كان تامنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان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 إ ن م ا حرم عليكم الميت ة والدم ولحم الخنزير وما أ ه ل لغير الله به فمن اضطر غير باغي ولا عاد فان الله غفور رحيم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 ثم تابوا من بعد ذلك و أ ص ل ح و ا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم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 وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إ ل ا بالله